بوك تو ديود اسمت سيشي ستة, وعشرون. ستة وعشرون. في الطبيعة في الطبيعة بايتوتور ريزي تورني أترى ذلك البرش؟ أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ ڤاي توتور ريدي تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ ڤاي أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ <تصفيق> أترى ذلك الجسر؟ <تصفيق> أترى ذلك الجسر؟ ڤاي <تصفيق> <أترى> تلك البحيرة؟ تلك البحيرة؟ تاس بوتنس يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور تاس كوكس مان باتيك تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجره تاس اكمنس مان باتيك هذه الصخرة تعجبني هذه الصخره Das Parks man patīk. يعجبني ذلك المنتزه. <تصفيق> يعجبني ذلك المنتزه. Das <تصفيق> تعجبني تلك الحديقه. <تصفيق> تعجبني تلك الحديقه. Shi putte man هذه الزهره. توجبني هذه الزهرة مانت شتيت يوكس انا ارى ان هذا جميلا انا ارى ان هذا جميلا مانت هذا ممتعا انا ارى ممتعا Manta šķiet brīnumskaists. Anna arā annahava rajan. Anna arā anhava rajan. Manta šķiet Anna arā annahava kabihan. Anna arā anhava kabihan. Manta šķiet garlaicīgs. Enē ežidu en nehevē mu milln. Enē ažid en hēdē mu milln. Mantaštiet šaausmīgs. Enā Anna hēvē falliān. Enē arā en